من مع الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين ورب الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه الحمد الشاكرين الذاكرين المنعمين المتفضلين وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن بناء أمة راشدة وإقامة مجتمع فاضل وإيجاد إنسان صالح ومواطن مسؤول يدرك ويهتم ويعي حياته ويحرص على حياة الآخرين حلم جميل وأمنية غالية يسعى الساسة والعلماء والمفكرون والمصلحون على مر التاريخ لإيجاد هذا الإنسان والكثير من التصورات في إيجاد هذا الإنسان إنما هي حبيسة الأوراق والمخيلة والذهن ولكن الإسلام استطاع بفعل تعاليمه الفذة والتي تخترق الإنسان وتخاطب ضميره مباشرة وتغوص في أعماقه تهذيبا ورقيا ورقة ورحمة وأدبا وسماحةا بصفاء الإسلام أن يوجد هذا الإنسان وإن وإن وجدناه في مجتمعاتنا ضعفا في هذا الجانب فالضعف يرجع إلى الناس لا إلى الإسلام الإسلام بتعاليمه محكمة أحكاما وأدابا سد الثغرات وأقام مجتمعا طاهرا نظيفا وقد حصل هذا في التاريخ في يوم من الأيام لما أظهر الإسلام للدنيا الدين الفريد والأمة الراشدة التي عاشت سلاما حقيقيا ووئاما اجتماعيا بعيدا عن الشعارات إن السلام الذي ينشده الناس إنما هو حبر على ورق مكتوب في اتفاقات وما زال التنازع والتشافس والتنافس وما زال الكيد والتربص يمنأ الكثيرين من الناس وإننا لنحلم أن نعيش في بلادنا هذه عيشة هنيئة يأمن فيها المواطن على نفسه ويؤدي فيها دوره كإنسان صالح يعين بعضنا بعضا يرفق الغني بالفقير والصغير بالكبير والقوي بالضعيف نأمل ونتمنى أن نعيش في مجتمع. تؤدى فيه الحقوق بغير تقاطعات لا مكان فيه للأثرة والأمانية والمحسوبية مجتمع يأخذ كل مسلم حقه دون أن يتعدى على حقوق الآخرين ولا يكون ذلك إلا بتحكيم الإسلام في واقعنا ما يفيد الأمم والمجتمعات إذا شيدت قصور الضخمة والمصانع العظيمة والمباني الكبيرة ولكنها فقدت الإنسان إن أعظم تنمية وإن أجل صناعة هي صناعة الإنسان جوهره وقيمه وأخلاقه وآدابه ورقيه وكل ذلك يطرح في برامج انتخابية وسوف تسمعون في أيام الانتخابات الكثير من الوعود والكثير من الشعارات التي جوهرها الرقي بالإنسان ولكن كل ذلك بعيدا عن الشرع إن أسوأ ما يواجه المجتمعات اليوم الأحقاد والضغائن التي انتلأت بها الصدور والتي تغلي بالمجتمع غليان المرجل الأحقاد وطغيان المآرب الشخصية والأحقاد والأنانية والأثرة هو الذي يخيف المجتمعات اليوم وعنوان هذه الخطبة الأحقاد فناء الأمم اخترت لهذه الخطبة عنوانا الأحقاد فناء الأمم والله صحيح الحقد غليان شيطاني وهياج إبليسي يضرمه في نفس العبد من أجل أن يحقق الانتقام ما الحقد؟ الحقد إمساق العداوة في القلب والتربص للتشفي الحقد إضمار الشر على المحقود الحقد هو ما يعتمج في الصدر من حقد وغضب وطلب للانتقام ولذلك أسبق تعريف للحقد طلب الانتقام والحقد داء عضال ومرض فتاك ونذير شر في تدمير الأمم والمجتمعات واسألوا الصومال وفي دارفور نموذج لهذا الحق كيف أنه أفرغ مجتمعا كاملا من محتواه فصاروا إما مشردين يقتاتون على بضع القيمات من أجنبي كافر يعيشون تحت تحت البروش وتحت المشمعات فقدوا بيوتهم إن الحقد يقضي على الأخضر واليابس في أي بلد من البلاد إن الحفظ هو الذي يدفع بعض الناس لأن يغزو بلاده وأن يأتي بالرشاشات والمدافع القاتلة من أجل أن ينال السلطة حقدا الحقد يسمى بالحقد الدفين والقرآن قال عنه ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ادو الخصام الحقد هو ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الحقد ال في ال الذي ال ال ولكن الحقد إذا ظهر وخرج الحقد وطفح يسمى ضغينة الضغينة الحقد الذي يظهر بعداوة بعض الناس حاقد لكنه لا يظهر حقده هذا غل فإذا أظهر الحقد كان ضغينة وإذا استدل الحقد كان بغضاء البغضاء أعلى درجات الحقد الحقد إذا, إذا اشتد وقوي وتملك الإنسان كان هذا الحقد بغضاء وهذا موجود بين أصحاب الملل المختلفة قال الله عن اليهود والنصارى قد بدت البغضاء من أفواههم ما قال الحقد لأن البغضاء فوق الحقد قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هو الذي يدفعهم إلى قوله إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تسؤكم سيئة يفرح بها إنه الحقد الحقد خطر وخطورة الحقد أنه يولد كل الرزائل من حقد قتى قلبه أولا ثم عاند ثانيا ثم طلب الانتقام لما يعتلج من صدره تنفيسا لعقده فيؤذي ويطعن ويسيء وي السمعة ويشوش الأعراف وربما وصل الحقد إلى منتهاه بسفك الدم الحرام واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر اعتلج الحقد في صدره قال لأقتلنك قال إنما يتقبر الله من المتقين لئن بسط يدك إلي لتقتلني ما أنا بباقتي يدي إليك لأقتلك فطوعت له نفسه قتل أخيه وهذه أول جريمة قتل وقعت في الأرض وسببها الحسد واقتتال في امرأة وإلى يومنا هذا أي جريمة قتل ابتقى إما في مال إما في أعراض انتهى الكلام العالم ده كله يغلي ويموج في ماذا في السروة والسلطة وبؤر الصراع في عالمنا للأسف الشديد هي في بلاد المسلمين الصومان أفغانستان فلسطين دارفور العراق ديب بلد بتاع الكفار فيها مشاكل فيها هياج فيها قتل فيها تشريد فيها جهل وما زال العالم المعاصر الذي يشكو من فجوة غذائية آنية ومجاعة متوقعة ما زال يهرع نحو التسليح سباق التسليح المحموم يسمحوا شنو دار يعملوا شنو هل تعلم أخي المسلم أن سمن دبابة ثمن دبابا تفتح ثلاثين مدرسة ثمن دبابا تفتح ثلاثين مدرسة ولكنهم ما زالوا يصنعون الدبابات ويتفننون في الأسلحة الفتاكة التي تفتق بالانسان إنها مخلفات الحضارة المعاصرة هل تعلم هل تعلم أخي المسلم أن ثمن طائرات نفاثة حربية كافية لفتح ألف صيضلية يتعالج فيها الناس مجانا وما زال العالم لا يفتح الصيدليات ولكنه يهرع إلى التسليح إن الذي دفع قابل لقتل هابين هو الذي دفع الناس أن يموتوا في جسر أم درمان في يوم من الأيام في شهر في, في, في العاشر من شهر مايو وإنها ذات المنطلقات وذات الدوافع لانبسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك فكان الذي يعترج حكدا يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله سبحان الله لما قتل هابيل وجرى دمه على الأرض أبت الأرض أن تشرب هذا الدم ومن ذلك التاريخ الدم إذا سفك. فإنه يتجمد على ظهر الأرض، وإن الأرض لا تشربه، ولا يتسلل فيها، وكانت كما جاء في الأثر، كان الناس في وئام، وكانت السباع ليس فيها توحش، فلما قتل قابيل هابيل توحشت السباع، وعد السبع على على الغنم، وتفرق الناس. لذلك يقول أبو هريرة إن الطيور في أوكارها. وإن الوحوش في غاباتها تموت من ظلم ابن آدم لأخيه ابن آدم لا تتحمل وكان وقلها على البهائم والحيوانات عنيفا الحقد الذي يولد القتل وسبحان الله ختم, ختم, ختم الله الآيات بقوله فبعث الله أرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين قال يا ويلتان أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الضغائم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أفغانهم المؤمنون لا يعرف الحقد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم إن المسلم المرهف الحس الواعي حي الضمير هو المسلم الذي لا يعرف الحقد إلى قلبه سبيلا لا يحقد أبدا لأنه يعلم قيمة صفاء القلب ونقاء الضمير الحقد والثروة والسلطة هي سبب الجرائم الموجودة إلى يومنا هذا ولا يخفى عليكم الشاب الذي قتله قبل يومين صاحبه وصديق عمره وقتله بأبشع أنواع القتل لم يحصل مثل هذا في السودان القتل بيحصل لكننا في الآونة الأخيرة يبدو أن الناس مع الإعلام المثير والذي فيه عمر غريب وكتل وكل أفلام بتاعة عمر زايد خواء المجتمع من الإيمان وضعف التربية وفساد الدمم وانهيار الأخلاق وخراب الضمائر ماذا يفيد أمة بمصانع مشيدة وبروج مقامة وشوارع مرصوفة وكباري مسيدة ولكن الضمير خريف ولكن الإنسان بدأ يتراجع كم جريمة قتل وصلت إلى الإعلام طفلة تسمى مرام قتلها شباب وألقوا بها في السيف بعد أن اقتصبوها وهي لا تعرف معنى لللذة ولا معنى للشهوة. وحصل هذا قبل في في في غضون شهور فائتة قتل صحفي وقطعت عنقه وألقيه في الخلاء قام عليه بعض الناس لأنه إما تكلم في قبيلة أو يختلف معه بقوم نختلف معه ولكننا نرفض وإلى هذه اللحظة وإلى أي اقتصوم الساعة تصفيات الخصومات. بهذه الطريقة. فمعنى أن رجلا جاء وقتل زوج أخته في الكلاتلة، وقريد وصل معانا هنا. عفتي، أقول مرة شال الرشاش وجاء ففضى وفيه بث، وفي النهاية مشت الحارسة. واحد قتل مرته. قريب قبل يومين كتل مرته وشارت طبغة أكله وما عارفين لحد يومين هو هو كتل ليه ولا هي يفجن عاش وقتل أخوها وقتل منه كثير لكن الحادثة التي تناولتها وتناقلتها الصحف قبل يومين شاب وجيه عنده صاحبه عنده مجمع بتاع ذهب دعاولي عشا وفصل راسه وقطع الجثة حتة حتة والله البنى آدم ده بالله الزول ده كان تشوفه ما تقول أفضل ممكن يعمل كلام غير ودائما أردد من خلال هذا المنبر أن الإنسان معقد لا حول ولا قوة إلا بالله غاب شائك من الأحاسي وأغصان متداخلة من المشاعر المختلفة المتناقضة بالله صاحبه يضحك معه وينادي ويدعو ويع... لي شقة ويقتله ويبسر رأسه ويرمي رأسه في مجرى وداه جنوب الخرطوب كل كل عضو من جسمه في محله أذولنا قطول الجف قال لك بعد ما جابه في المشرح ويكتمل الطبيب الشرعي قال له ان الحوض ما في. ضغطوه ورواه محل الحوض ماش وجابه الحوض وجه بالله ده بنا آدم ومسلم تبنى آدم ومسلم أتاكيرو ما في سبب فقط شال منه المفتاح مش شالت 2 كيلو دهب بيكم بيكم وتسعة مليون تقريبا ومشا الله ماذا نقول في مثل هذه الحوادث الغريبة على مجتمعنا حقيقة مجتمع مسالم مجتمع طيب لكن هل سيظل هذا المجتمع مسالما هكذا إنها إفرازات العولمة وإنها إفرازات الفقر أنا والله أقول الكلام دوما أخاف من زلم إنها إفرازات الفقر فقر الضمير وفقر الموارد اتلمني اثنين فقر في الضمير فلس في الجاء وفلس في الأخلاق تنتظروا شنو ناس لا أخلاق لا مال حيث هو شنو يقتل وينهب ويمشي تشاد ويجيب ألف عربية ويقصو خرطوم شنو يعني يموت من يموت ويهلك من يهلك ليصل هو إلى السلطة على جماجم الناس ودمائهم وأشلائهم مش دموا فراداتنا يشكروا السودان ده كان زمان السودانيين السودانيين السودانيين ينبغي أن يعترف الجميع أن المجتمع بدأ يتغير وأن عوامل التعرية الثقافية بدأت تؤثر على مجتمعنا فترقت وكذا والمؤلم جدا إنه هو يكوس مع الناس يكوس شو زاد بله خطير كيف يكوس معهم وهاء كيف ويضرب تلفونات والله فعلا ما في جريمة كاملة السيطان يقول لي اعمل كده اعمل كده ما يكتشفوك ويجي هزات في الشرق لا بد من ثغرة شاء له شريعة من السوق ما عندها اسم وضعه في الموبايل بتاعه ورسل رسالة لأهالهم قالوا لنا زود سافر هزات شوف الإجرام ده بالله ناس الشرطة رجعوا للجهاز الرسل منه الش... الش... الشريحة اللي هو ما, ما حبل ذلك بحثوا عن الجهاز الرسل الرسالة لجواه بيحمل رقمين من الرقم بتاعه ذاته مجرم كتل الكثير ومشي في جناسه ويبكي ويفتش معاهم ويقولوا ليس ما رجلتوا وقال ليه كان بعد الصلاة يصلي معه في الجسم بتاع الشرطة باعتباره صديق الحميد ويدعو يقول يا الله الجوه، كيف الله استجاب ألقوه شوفوا الإجرام ده بالله يا خي ده شو ده ده زنودة ده نازل. عشان نوريكم السوداني عندهم طيبة ده دخل الجيد خمسطاشر سنة يقول شبات يسلم على النسوان جوا بالله ده كان يؤمن على عرض من الأعراب إذا كان بقتل هذه القتلة البشعة هل يؤمن على عرض من العرب؟ بيغش وياكل معه جوا وبيعرف الناس البياض وبيعرفوا حتى النسوان. البني آدم ده ما شوفه كده تماحته وشكله بيبره وقاري ولابس بدلة وكرافتة ولابس عمة سمحه ما يعجبه بدول تعقيد من عراجات ومن عقاصات دائما أكبر. الإنسان غابة شائكة. إنه الحقد الحقد الدفين اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم في الشقد يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي رواه المنذري في الترغيب والترهيب وكذلك الطبراني في معجمه والبيهقي في سننه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويرحم المسترحمين ويستغفر للمستغفرين ويؤخر أهل الحقد كما هم أيضا الحاقد ما بيغفروا له ما شبه المغفرة وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند المنذري أيضا قال عليه الصلاة والسلام النميمة والشتيمة والحمية في النار النميمة معروفة والنميمة حرموها لي لأنها تعمل أحقاد بين الناس زول بنقول كلام زول بحقث النميمة حرام لأنها تولد الأحقاد والأحقاد تولد تتبع العوراد والتجسس والغيبة والأذى والسخرية والإزدراء والتكبر والتعالي والشتم والضرب والقتل زول يحقق ممكن يعمل أي حاجة عشان يحقق ما في دواخله ولينفس عن مكنون ضميره الأسود الشقب ده خطر النميمة والشتيمة برضو بتجيبها الحكم زول اشتم زول والله الناس بشاتر مشتيمة يا اخي الشتيمة دي قص ما دائرة لها جراية زول يقول له لقريك تشتم الناس كيف الادب هو الدائرة جراية حسن الخلق وضبط النفس وتملك الأعصاب وليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب هو الذي يحتاج إلى تعليم ودربة وتربية النميمة والشتيمة والحمية الحقد في النار وفي رواية النميمة والحقد في النار ولا يجتمعان في قلب مسلم أجزوا المسلمة بحقي سمعتم تحفظون جميعكم الحديث الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فجاء رجل وهو سعد بن أبي وقاف يقتر ماء من, من عهد من, حديث من أنه حديث عهد بوضوء ثلاثة أيام يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فيدخل سعد فتبعه عبد الله بن عمر بن العاص. وأنبأه أنه اختلف مع والده وبات معه فلم يرى منه قياما ولا كثير صيام فلما سأل قال ما نمت إلا وطهرت ونقيت قلبي من كل ضغينة وحقد على مسلم قال له عبد الله بن عمرو هذه الذي بلغتك ولا نستطيع كده أي جزول قاعد يشوفوا حاقد على منه أي جزول قاعد الآن بيلك وبين نفسك ما تكلم جنبك انت براك هاري حاقد على منوك في محل العمل ناس شغالين ضدك ناس حفروا ليه ناس كانوا سبب في انه يفنشوك من الوظيفة ارحمك عندهم معك مشاكل الحاقدين عليك اللي اساؤك اللي اشانوا سمعتك وانت قاعد المختلف معاه سياسيا وفكريا كده فكر وانت قاعد اين بلغ حقدك بهم الحقد خطر بل قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري في الادب المفرد قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله وليس فيه احدى ثلاث غفر له لمن شاء تلاجئ الله ما فيه ثلاثة حاجات الله بيغفر لك من لقي الله لا يشرك به شيئا ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة شوف من الحق الناس يمشوا السحر والسحر والفقر يكتبوا ويكسروا الزل ده ناس الناس تحجوا ويشغلوا السحر لما ما يلقى طريق ينتقم منك يمشي السحرة ينتقم منك ومن لقي الله لا يحقد على مسلم الله بيختلف طواله أبعد من التلاك دل قال غفر له ما دون ذلك ما تفرق بالله ما تحقف ما تبدأ ساحر تتبع السحرة فنان تتبع السحرة يتبعون السحرة تمشي بارون يكتبوا إلى يومنا هذا ورحمة تقول لك نسابتى لأن ولد الزوّدني ما راضي يمشوا الفجرة ويكتبوني طوالي وعندهم بخور نحن سأتنين معاهم في البيت مما يفصل البخور ده أنا والراجل بنشاكل بلا سبب وأنا كلمته قلت لها رحلني من لك دير قبل رحلني مش دي فقفت مجتمع الضحلة السيء الرديئة مش دي ولا ولا في حاجة تانية والنسابع يقول لك مرت ولدنا بتاع الفجرة حوام من ما ورنا ذي مرو كيف تمرج معه؟ ونلقى تحت المرتبة أوراق مكتوبة وحاجات وشنو ما عارف ونلقى مربعات ونلقى نجوم وأرقام تشنها؟ تشنها؟ عشان أوريك إنه الناس بيغلو يغلوا لا يغرنكم هذا التماسك الظاهري للمستمع إذا كان الشق في النفوس فإنه قنابل ولكنها موقوتة وقد تنفجر في يوم من الأيام ولا تنسون أحداث الاثنين التي أعقبت هلاك جرن إن معظم الذين كانوا يحرقون ما هم من النصارى ومن الجنوبيين فقط حتى كثير من الشماسة من المسلمين الذين لا مأوى لهم إلا المجاري ولا بيوت لهم إلا سقف السماء ويتحفون أيديهم تلقون راكدين جنب الحوادث في الأسواب راكدين نايمين البعقول علىون الشماسة لأن الشمس ضاربهم. البقول علىون أولاد الشوارع الذين يبيعون عند الأصباط ويمسحون العربات من أجل حفنة من ال من الدراهم والدنانير. أولا إذا لم يجدوا رعاية فإنهم يحقدون على الناس. المخلي يحقد شنو؟ أنا لو كنت محلهم كنت بحقد. الناس أولادهم عشنا المدارس شايلين السندوتشات. وخاطئين الشنط والسمحة في ظهورهم في المدارس الخاصة وأنا ما أقرأ بغير جنب ولا جريرة وأعاين لهم جدا معيني ما أعقد عليهم إلا يبقى, يبقى حجس طالما هو بن آدم عنده أحاسي لكن في أمن في قانون يوم ما ينفلت الأمن والقانون تعرفوا, تعرفوا براكم حاجة تعرفوا عرفة وشوفوا شوف دمال حق دي دلاله سنوك يا أخي زول صابخة مصادر سنة جرجلوا جل قتلوا وبيسعل عنه وعايم مع الناس يفتش عنه وكتلوا كيف يا أخي لو قتلوا يا أخ واحد برضه قبل كده قتل زول والله ابن آدم ده خطير قتل زول وصف دمه وركبوا في الظهرية ومشى مجب في محل بتاع عشا وطلب عشا ويتعشى رأي البنى آدم ده لما نتغيث خطير ما في حاجة بالسيطر عليه إلا الدين ما إلا في فقر في الضمير وفقر في الجيوب والله الشر وال والدمار والله لا ننتظر في هذا الواقع إلا الدمار بهذه الصورة يخي دي الشاعب بتظهر مرة مرة كتل صحبه في مجمع الذهب عمل شو ما عارف و جريب ده جريب واحد يتزوج واحدة دابوس في الجرائد وفي التلفزيون بنت في غاية من النبل في غاية من البراءة في غاية من الصيبة يتزوج رجل وهي ما كان دارو وأهلا زوجوها بالغصب وهذا حرام والعقد باطل أي بنت ما سرده ويزوجوها العقد باطل أبدت ممكن من نفسها في شهر العسل أقنع أخوها شقيقة قال له قال بدي عندها وما وماشى جابه وقال لي جبت ليك من الشيخ وخش عليها وكسح في وشه الشح في وشه قال له عشان تبدو كويسة الأخو بكل براءة شاربوا يتنار وكشح في وش أخته لليل عملوا عمل تجميل في القاهرة وجابوها وقال لي ضغطوها إنها تعفو وتتنازل ويتنازلوا من البلاغ ضد العريس المجرم اللي مش عرّث والآن آمن مطمئن لم يطله القانون لأنه قانون أعوج والبيت لحد يوم الليلة لا نفع عمل التجميل في القاهرة ولا في السودان ما قرأتوا ما شفتوه البنى آدم ده خطير إلا الله والله ما يقدر عليه إلا الخلق يتفننوا في الإجرام ويتفننوا في السوء ولا حل إلا بهذا الشرع المتين وبهذا الدين المحكم الأحقاد فناء الأمم فتتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول ما تسمعون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 من أن تعيش مطمئنا وأن يعيش غيرك مطمئنا أول حل إقامة العدل في الأرض لا ما عدل أبدا الحقد يولده ظلم لو ما ظلمت الحكومة لو ظلمك ذول حتى ما تتكلم عن العدل مش الحكومة نزمن نقول العدل وظلم يقول لك دي ناسا محلية ناس, ناس محلية براو انت في بعضكم لو ظلمت أجيرك يحقد عليك لو أنت مدير وظلمت موظفك يحقد عليك أب. أبالغ لو أنت أب ظلمت جناك يحقد عليك جناك يحقد عليك الظلم هو الذي يولد الشقل زول أساته ما بيحقد كيف إذا انفق دابرا ما الحقل ما بيزول يتئذول نتعلم الأدب يا أخي قبل يومين حدثت ليه شكله عربية طيقة عربية وانا كنت ناكد مع واحد الناس يشكله انت غلطان لا انت ما غلطان انت ما بتعرف احسن مني قال لي اخي سمع انا غلطت عليك ايه اصليح عليك. ليه قال ليه تعرف اصليحه وان شوف الاستفزان قال لي والله واحد قال ليه لو انت مواقفنا كنت دجيت زلده بس عشان انت واقف انا ما دجته يا اخي لا انت قاصده نجد الله خلق ما جيته وابكي التاني لعد القيامة ما تلاقيه ما فيش يا اخي اصلا حوادث الحركة دي ما اجل زل به قاس الزل لكن بجت اكلمكم بجت ناس التأمين علبوا الناس الاستهتار حتى بالارواح يقول ليه أنت كان مؤمن شامل كان كتل تزول ما بيوتك في الحراسة تقول لك كده أنت كان مؤمن أهم شيء تؤمن شامل وكامل إذا أمنت شامل كامل قال لك كان كتل فروع ما بيوتك في الحراسة بالله ده كويس يعني ولا كيف علمت الناس الظلم والجرء على الحقوق واحد لكن ليه عربية مهلهلة كسر ليه عربية الزول السمعة ما شو التأمين بقى عربيت المهل دي مؤمن ناس التأمين أبو يدو الزالة في كاملة المضرر ما شو في البيت طوال تردو قال اسمع هوي ما عندك أمشي أطبع أمشي ناس التأمين وقال له ما عندك معي كلام جرأة جرأة عذيبة بعدين شنو ما في قيم إِنَّا لله وَنَا رَعُمَهُ وَإِنْا أَوَّلَ حَلِي يَمْ كُلَكْ مُؤمن زمان الزول لما نضرب أول حاجة اللهم في مصيبة وخلف لي خيرا منها حتى أول حاجة مؤمن كان مؤمن ولا إنا لله وما في أي وكان ما مؤمن يقول إنا لله وإنا راجعون اللهم في مصيبة وخلف لي خيرا منها ولغ مؤمن أول حاجة مؤمن قال الماوردي في أدب الدنيا والدين العدل أولى من الشجاعة لأن العدل يغني من الشجاعة يغني عن الشجاعة الشجاعة سمحة لكن العدل أسمح لأنه كان في عدل ما بتحتاج تبقى شجاع ذاته العدل يغني عن الشجاعة أول حاجة العدل اثنين الاحتساب نتعلم العفو وشوف ربنا قال شنو قال فليعفو وليس صفعه سبحان الله الصفح أبلغ من العفو لأن العفو ترقل للحق مع بقاء شيء في الضمير أما الصفح ترقل للحق مع سلامة الصدر ونقاء الضمير العفو ما بشيل حبه تقوله خلاص عفيت منك لا بشتكي ولا بشاق لك ما دايره خليته العفو ترك ترك هذا عفو لكنه ما صفح مش هكذا ربنا قال لي نبي عليه الصلاة والسلام وكان خلقه القرآن معلما ومرسلا له فاصفح الصفح الجميل اصبح يتعلم قال عليه الصلاة والسلام من اقال عسرة اخيه اقال الله عسرته ذول غلط فيك خليته انت لما تغلط في الله الله مخليك اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا يتعلم العفو ينتهى الحق انهي الحق انت خلي الاخرين انت انهي الحق في نفسك يقول الاحنف بن قيس وكان الاحنف رحمه الله تعالى حليما مشتهرا بالحلم قيل له يا احنف كيف تعلمت الحلم والصبر والعفو قال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري قال كنت جالساً معه في مجلس وبينما هو يحدث قومه جيء بشاب مقيس ويقوده أناس فقيل له هذا ابن أخيك قتل ابنك وادخوك قتل ولدك وادعمه يعني وجايبين الولد شاء لنه دم كابي وادخوه يعني مربط قال الأحنف فوالله ما حل حبوته قاعدته ما غيره ولا قطع حديثه كمل كلامه مع الناس ثم التفت إلى ابن أخيه وقال لقد قطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك فقتلت به ابن عمك ولده كبير قاعد قال قم إلى ابن عمك حل وساقه فكوة دعمك حل وثاقه يا خل الحقد ده يا خل والله في ناس حقديين حقدي شاكيد. ومعكتين عقد عجيبة خلفي حقدي عجيب قلت لك العالم ده كله يغلي مساكن انفجارات اقتحام سجن جن قندهار اخراج المسجونين انفجار في غزة واو. كله في بلاد المسلمين انا المؤلمني المؤلمني إنه الكتل ده كله فوران ده كله جبار ده مسلمين الكفار ناس بتعاملوا زول بيقتل زول ما في ويمشوا الانتخابات دي اللي وما في زول بيشلسوا مع زول ولا في زول يا أخي نحن السلطة دي والثروة دي مكره الناس كل ناس يقوموا يقول ليه الثروة والسلطة أحد جانب الثروة والسلطة وطغت القبلية وفشت العطبية يا ناس الحاصي شنو قال له قم وحل وثاق ابن عمك وواري أخاك وأدفن أخوك الميت وإن أم القتيل ليست من حينا سق إليها من إبلي مئة من الإبليدية لها والله رجال لكن والله رجال يا أخي دا قاعدة ما غيره يا ناس رجال قاعدة ما غيره قال الأحمف ابن قيس ما عاداني أحد إلا ولي معه ثلاث خلاق خصال إن كان أعلى مني قدر عرفت قدره وإن كان دوني رفعت قدري عنه وإن كان نظيري تفضلت علي أساء رجل أبو الدرداء أساءه إساءة شديدة فقال له لا تغرقن في سبنا وضع للصلح موضعا واعلم أننا لا نكافئ من عصى الله فينا بمثل أن مطيع الله فيه. دي الصحابة المؤدبين دي نفوس فعلاً إلا من أتى الله بقلب سليم. دي نفوس شفافة جدا قال الشفافية قال الناس اللي يمد مسكين لك الشفافية كل مرة عندنا وكل ما فيها المساواة يخلون لك في العدل يمد الشفافية قال وين الشفافية كذا وين الشفافية وين قال الشفافية قال, الشفافية قال شفافية جد عائسة رضا الله عنها أغضبها خادم غضبت غضب من الخادم الخادم بتاعتها تضيبه والثيوء وتثيوء. ثم راجعت نفسها وقالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء يا ربنا قد صلت عليك ذوي في اك تعمل شنو تحتفظ تقول له عفو الله عما سبق أنا سامحت أنا عفيت أنا صفحت هكذا سرق ابن مسعود الصحابي الجليل سرق رضي الله عنه جاء الناس قالوا ادعوا عليه فقال اللهم إن كان محتاجا لما سرق فبارك له فيما سرق وإن لم يكن محتاجا فتب عليه واجعلها له آخر سرقة ما قال إن شاء الله ما تنفعوا وإن شاء الله بساحق والماحق والله والريف في الدنيا قبل الآخرة ما قال كده في ناس نفوس عالية وأخيرا علاج الحقد بالإحسان عدل واحتساب و وإحسان الإحسان بعالج الحق زول بيحقد عليك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليج حميم ليش نو ادفع بالتي هي أحسن إذا أحسنت أسكد دائما بقول اللقطاء الفيدار الفدار الماقومة مطهول العبوين والله يا إخواننا البنا آدم ده حاجة عجيبة خلاص مشينا الدار الدوما على الفات لمشدوا النصب الدوما الدمع الفات, مش الفات مشيت دار الملجومة دار مجهولين الوالدين أو الأبوين والله والله لجيت شافعة عمر أيام الحشرات مليانة في جسمه قالوا طلعوها من ال من من من المجرى طلعها من المجرى بالله دي أم ولا أبو فاحن تزول من يذني ده تجرد من الإنسانية ده ده ما وحش ده وحش والله شفته وشافه كل عينه ما ظلت قالوا ده ناس في الكلاب شوف عيني زين الناس في الحضانات اعمارهم 20 يوم اعمارهم بالأيام لا لا ذنب لهم لقيت بيت جميلة جمال عجيب كلمنا تعالدار قال لي دي أم أمها في أولى ثانوي أمها في أولى ثانوي بيت في غاية من الجمال والروعة وتنتظر مستقبلا مجهولاً لما نجي زوجوها كثير يجوني الشباب يقول لي يا خنا بعد ما بيت عجبتني في الجامعة جيت اتزوجها في النهاج استياغث معانا لعندي ام لعندي ابو انا شالونين للمستشفى والبربونين لما امي ابوي يقول لي ايها شنو اقول له خليك سندير خليك راجل امشي طوالة ما تكتفك ودي حتحترمك وما حتنسالك مدى الحياة وستكون لها اما وابا كثير من الشباب بيجوا يشاوروني شابروني واحدة طفلة ما دي ما لجيناها وروني صورة في الجهاز مضروبة هنا في راسة سبع ورد ضربت أمها بآلة حادة ورمتها ونزفت وشالو خيطوها وقعدت معاهم عشر يوم وماتت بالتسمم الحاسو شوني يا ناس إن الشخد يعمل قلب ويولد القسوة ويجعل الإنسان لا يفكر إلا في الانتقام. أشمة سديني إخواننا أحسنوا لهم. شوفوا لون له حل. هؤلاء من أبناء المسلمين دائما تحسن. أكذول يحقد عليك تحسن عليه تحسن له سينسى. يغدحه عليك. ولا أملك في نهاية الخطبة إلا أن أبتهد إلى الله وأقول: اللهم أمينا في أوفاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. واجعل ولايتنا في منخافك والتقاك واتقاك واتبع رضاك اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى اللهم اجعل هذا البلد سخاءا رخاءا وأمنا واطمئنانا وسائر بلاد المسلمين اللهم انزع الغل من سخائم النفوس اللهم اجمع كلمتنا ووحق صفنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا على الحق والدين والإيمان يا رب العالمين اللهم أصلح هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم